أو تأسيه الساعه بعدهم وهم لا يشعرون قل هذه سبيني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله قل هذه سبيني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركيين